أمتة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ماكسوا رؤوسهم عن رَّهِ مرَبَّن أَبصََّ وَسَمِعََّ صَوْجِعن نَأمد صَالِحًا الن مقون وَلَ شِن ل آتَن كُلَّ نَفسٍهُ دهَا وَلَ حَققَول مِنلَ أَملَ أنَّ جَهن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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات وَنُزُلًا بِمَا كَانُوا يَأْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا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 منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم وَ صَبَروا وَوكانوا بآياتِنَ يوقِون رَبَّكَ هو يَفْصلِلُ بَيْنَهُ يَوْم القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِيهِ يَفْتَلِفُون أَلَم يَهْدِ لَهُكمَمْ أَهلَْناَا مِ قَبللهِم مِنَ القُرون يَنْشونَ فيِي مَساكِنِهِم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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون